الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكوّل الليل على النهار تذكرة لذي القلوب والأبصار وتبصرة لأولي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاهم فزهدهم في هذه الدار وأعانهم على توحيده واتباع نبيه وجهاد عدوه وإدامة لذكار أحمده أبل الحمد وازكا واشمله وأدماه وأشهد أن لا إله إلا الله سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات مع تفن الحاجات ويجيب الدعوات رب الأرضين والسماوات بصير لقصود ببنملة السوداء في الصماء الصماء في الليلة الظماء ويجيب الدعاء رب الأرضين والسماء وأشهد أن حبيبنا وأميرنا وقائدنا ورسوتنا محمدا رسول الله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فمح الله به الظلمة وكشف الله به الأمة فأنطق الله به ألزنة عن الحق ذكما وأسمع الله به اذانا عن الحق صبا وقصر الله به قلوبا عن الحق ذلفا صلوات ربي وتسليماته عليه ثم أما بعد أيها أيضا الكرام عثمان خوضت هذه الجمعة نصوص الوحي بين التحاكم إليها وظاهره التحكم فيها هذه الأزمة الفكرية التي خلفت لنا فطحا مؤولا وشرعا مبدلا أبعد الأمة عن الشرع المنزل وعن الشرع النصي الذي جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن بالصحابة موقف اتجاهه. الا التسليم والاذعان والقبول لم يكونوا يقولون في ولا يجتهدون مع نص الاجتهاد بمعناه عند المتأخرين أما بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي في مضانه من كتاب وسنه فهو الاجتهاد ايها الاخوه نصوص الكتاب والسنه بين التحكم إليها وظاهرة التحكم فيها وسأجعل هذه الخطبة في ثلاثة محاور المحور الأول قواعد في فهم هذه الظاهرة ظاهرة التحكم في النصوص ليس التحاكم إليها الرجل تورد إليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله فيتحكم في النص بدل التحاكم إليه والتسليم له قواعد في فهم هذه الظاهرة المحور الثاني سبع مظاهر للتحكم في النصوص وعندما أتطرق لهذه المظاهر فليعيد كل مرئ منا نظر في مسافاته الفقهية وفي مرئياته الشرعية وفي آلياته في تلقي النصوص وفي التعامل مع الشرع إنها آفة الأمة من بعد نقط خلافتها الراشده الأمة بتلية بهذه الآفة ليست في الأولين الاخيره وإنما بتلية بها من الرعيل الأول من بعد ثلاثين عاما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال تكون فيكم الخلافة على منهج الدبوة على المنهج والصين وعلى الشرع المنزل قال ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعها ثم يكون ملكا جبريا ثم يكون ملكا عظوما ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه ثم يكون ملكا جبريا ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه ثم تكون خلافه على من ثم تعود مدرسة النصر ومدرسة تعظيم النصوص ومدرسة الإبعاء والتسليم للوحي مرة أخرى حتى ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قواعد لفهم هذه الظاهره القاعده الاولى عمر يخطب على منبر رسول الله وهي اول خطبه على منبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خطبه بين يدي خطبه الخليفه عندما تشاور المسلمون في ثقيفة بني ساعدة يوم كانت الأمة تتشاور فيحكمها النصر لقد انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى فمن الذي يخلفه؟ وقبل ذلك اختلفوا في موته عليه الصلاة والسلام هل مات أم لم يموت وقال عمر بن الخطاب مقالته الشهيرة والله لم يموت محمد حتى يدير المنافقين يعني لم يموت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقدل المنافقين فعمر من شدة ولائه ومرائه وبغطه للكافرين قال كيف يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اوساطنا منافقون ونحن لا نعرف هؤلاء المنافقين والمنافقون إنما كان يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعرفهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحد ودعى حذيفا من اليمان وسمى له اسم سبعين مناخك وكان حزين بن يمان هو حامل سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمر قال والله لن يموت محمد حتى يذير المنافقين لن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقتل المنافقين فاشترط عمر رضي الله عنه وارضاه لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطا هذا الشرط لم يجده عمر في كتاب الله ولم يجده في سنة رسول الله وإنما قال إنما أردت أن يحيى رسول الله حتى يدفرنا لا لا كنت مزمن الرسول يحيى ليس حتى يدبرنا وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فعمر بن الخطاب الذي اشترط هذا الشرط لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله أن تكون له أول خطبة في إنبار رسول الله عندما بيع أبا بكر الصديق خليفة للمسلمين وأتى إلى المسجد لكي يخطب في الناس أول خطبة عمر الأمر عمر قال عن ابنك يا امير المؤمنين ثم صعد على المنبر عمر بن الخطاب قال ايها الناس اني كنت قد قلت مقاله في والله لن يموت محمد حتى يدي المنافقين فنظرت فاذا هي ليست في كتاب الله ولم تكن عهدا عهده الي رسول الله قال فعليكم بكتاب الله الذي اليه هي نبيكم يعني انا قلت هذه المقاله وهي ليست في الكتاب وليست في السنه طيب عمر اذا قلت أنت عمر عمر الملحب عمر الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر عمر الذي يقول عنه عليه الصلاة والسلام إن, إن فيكم محدثين وإن منهم عمر عمر الذي وافق ربه في أرض أحكام شرعية قبل أن تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الذي شهد له رسول الله مثلا بالعلم فقال بينما انا نائم اذ قدم الي لبن فشربت منه ثم اعطيت فضلي عمر قالوا بما اودعوا يا رسول الله قال بالعلم عمر الذي اذا سلك فجت سلك الشيطان فجا اخر عمر بكل هذه المكانة وبكل هذه المناقب وبكل هذه المنزلة يقول للأمة إذا قلت أنا أنا عمر أنا الملهم أنا المحجب إذا قلت مقالة لم تجدها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فاضربوا بها على الحائط هذا مقرس يقول ايها الناس اني كنت قلت مقالة من أمسي. فنظرت فاذا هي ليست في كتاب الله ولم تكن عهدا عهده الي رسول الله يعني ليست سنه قال فعليكم بكتاب الله الذي اليهودي نبيكم عليكم بالكتاب عليكم بالنصوص اذا قال العظماء والعلماء والفقهاء والاكادوء والساده والزعماء والرؤساء وعليت القوم منكم مقالات ثم ظننتم ان هذه المقالات ليست في الكتاب ولا في السنه فهي تحت اقدامكم والوحي فوق روحكم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذا عمر اذا كما يقول الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فهذا عمر بن الخطاب يقوم في الصحابة عليهم من الله الرضوان ويخطب فيهم هذه الخطبه أن الصحابي قد يقول المقالة ليست في كتاب الله هذا الصحابي يعني عمر يقول لهم هذا الصحابي وهذا قد قلت مقاله ليست في كتاب الله فما بالك مالك والشافعي وابو حنيفه وابن سيده وغيرهم من فقهاء زماننا وعلمائنا قال فهذا عمر يقوم في الصحابه ويقول لهم ان الصحابي قد يقول المقاله ليست في كتاب الله وانه ان وقع ذلك فعلينا بكتاب الله لا بقول الصحابي اين الام من هذا المنافس اين الامه اليوم من هذا المنهج وهي ترى الحكم في كتاب الله وفي سنه رسول الله لكنها تذهب الى العلماء سوف فيهم فيمارس العلماء ملعوبه التحكم في النص شباب السيطره على النص فتمضي الامه في اتباع العلماء وتركي النص فضل في باتباع العلماء وترك النص. المحطة الثانية عمر يكتشف عمر يكتشف عمر الذي يخطب هذه الخطبة يكتشف في عهد خلافته السبب الرئيسي الذي جعل الثورات تحرّض والإنجيل يحرّض. وذلك عندما أسلم كعب الأحبار فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لكعب يا كعب ما بال كتابكم المثنى؟ اليهود لديهم كتاب يحتفون به ويهتمون به وهو كتاب المثنى، والله قد أنزل على موسى عليه السلام كتاب التوراة وليس المثنى. فقال عمر يا, يا كعب ما بال كتابكم المسنات قال كعب إنه لن تبه لكلام كعب هذا ظاهرة التحقق بالنص إنه شروحاته وضعها أحبارنا ورهباننا على التوراه فلما أتى الذين من بعدهم نظروا في الشروحات وتركوا نص التوراه فظلت مدن اسرائيل بذلك تركوا نص التوراه تركوا المدرسه النصيه تركوا نص كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا نص التوراه قال فضل بنو اسرائيل بذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من المثنى الرسول عليه الصلاه والسلام يعني المثنات هي الكتب التي وضعها الناس لشرح القرآن ولشرح السنة لكنها مضت بدل أن تشرح تحكمت وبدل أن تبين تسيطرت وبدل أن تجري الأمر على ظاهره صرفته وبدل أن تجعله على إطلاق قيدته وبدل أن تجعله على إجماله لجعم التبينه وبدل أن تجعله على ظاهره أولته هذه هي المتنات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من المستندات روى الإمام الحاكم في مستدركه في المجلد الرابع صفحة خمسمائة أربعة وخمسين وقال عنه حديث صحيح للناس ووافقه الإمام الذهبي وصحاء كذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى في المجلد السادس من السلسلة الصحيحة سبعة 774 كذلك الهيث في مجمع الزوائد في مجمع الزوائد المجلد السابع سبعة 329 حديث قبلة وهو يحذر الأمة من المثنان هذا واضح ومهم يقول عليه الصلاة والسلام ان من اشراط الساعة ان من اشراط الساعه ان يرفع الاشرار ويضع الاخيار ويفتح بالقول ويخذب العمل ويقرا فيكم بالمثنات قيل وما المثنات يا رسول الله قال ما تكتب غير كتاب الله ما استكتب غير كتاب الله ويقرا عليكم بالمسنات الرسول عليه الصلاه والسلام يحذر من الشرع الماول يحذر من ظاهره التحكم في النصوص بدعوى شرحها وبيانها بدعو الشرح والبيان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته هذا النص لا يجلس لا نهية هذا الغسر حلاء يجلس يعني نهي وعلى النهي يقول ربنا تبارك وتعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فانتهوا في الأمر فالله يأمر بالانتهاء عما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النص بهذا الفقم يعني ان تحيه المسجد واجبه وان من جلس عند دخوله المسجد دون ان يصلي ركعتين هو آثم هو عاصي هو مجدف هذا هو ببساطة لكن إذهبوا إلى المثنات إلى المثنات المالكية والشافعيه والحنابلة والأحداث لتجدوا هذا الحديث يكتب فيه من المثنات ما يتجاوز ثلاثين صفحه لتبقى النتيجة أم ركعتين تحية للمسجد مستحبة ليست واجبه مستحبة طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاه بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني لا صلاه لمن يدافعه البول والغائب أو لمن وضع الطعام بحضرته لا نافيه ليست نافيه وصلاة نكره في سياق النفي تريد تعني العموم والاصل في نفس الاسماء انتهى لا كما لها إذن من صلى بحضره طعام فصلاته باطله إذا فزر جابه للأكل جنبه قال دقيقة نصلي بعد أن ناكل فصلاته باطلة إذا واحد يدافعه البول والغائط يدافعه فقال المشكلة دورة المياه بعيدة أصليه بعد أن أروح دورة المياه فصلاته باطلة هذا النص متى تحيي الأمة فقها النص لا فقه الري لكن اذهبوا الى كتب الفقهاء الى المثنات المالكية والشافعية والحنادل والعنى ما يزيد على خمسين صفحة لا صلاة المراد بها لا صلاة كاملة لا صلاة عظيمة الخشوع لا صلاة كاملة العجر لا صلاة عظيمة الحضور لا صلاة تزعميه تاويل مع ان القول واضح ما بين العبد والكفر ترك الصلاه ترك الصلاة اما المسنات قالت لا تارك الصلاه كفلا ما كافر وتارك الصلاه جاحد كافر هذا ضرب من المثلات لان الرسول افصح من هؤلاء الفقهاء تركوا ثلاث حروف وجحدوا ثلاث حروف لو كان رسول الله يريد جحد الصلاه لقال بين العبد والكفر جحد الصلاه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها لكن اجيه الائمه فمن جحدها ثم قالوا يا رسول الله عن ابنك هنالك عبارة هنا هي افصح مما قلت وهي اوضح في مرادك الذين نعلمه نحن اكثر منك ونستطيع التعبير عنه بابلغ مما تعبر به انت هذا شغب وتحكم في النص هذا شغب وتحكم في النص قالوا عن ابنك يا رسول الله أنت تريد العاد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن جحدها فقد كفروا لا تريد من تركها والرسول عليه الصلاه والسلام يحذر من المثنات ويجعل ظهور المثنات من اشراط الساعه هذه هذه المذاهب التقليديه والاديان المذهبيه هي شرط هي هي علامه من علامات قرب قيام الساعه المحطة الرابعة قبول الروايه لا يعني قبول الراي قد يقول قائل طيب هؤلاء المحدثون والصحابه والعلماء نحن نقبل رواياتهم يعني هم عندما يقولون لنا حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله نحن نقبل رواياتهم فلماذا لا نقبل آراءهم فرق بين الرواية والرأي نحن نقبل روايته لأنه أسند هذا الحكم الشرعي إلى من له حق التشريع يعني قال الذي نهانا والذي أوجب علينا والذي حرم علينا هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو بن يقول لي حدثنا فلاح قال قال رسول الله فأنا قبلت الرواية وما ورد فيها لأنها مسنودة إلى رسول الله لكنها لو كانت منتهية إلى ببكر بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو العشر المبشرين أو البدريين أو أهل بيعة الرضوان أنهم حللوا أو حرموا أو أوجبوا أو أبطلوا أو أحقوا ما قبلتها لماذا؟ لأنهم ليس لديهم سلطه التشريع الذي لا ينطق عن الهوى هو محمد عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى الذي يحكم بما أراه الله هو محمد عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله بما اراه الله عز وجل ولذلك الصحيح إذا روى الصحابي رواية فنحن نقبل هذه الرواية ونقبل هذا الحديث لأن الصحابة عدول بل ليس الصحابة كل من هو عدل من الصحابة من التابعين من كبار التابعين من أدباع التابعين من صغار التابعين نحن نقبل رواياتهم لكن فرق بين قبول الرواية وبين قبول الراي يعني بعد ما يروي الحديث يقول لكنني أنا أرى كذا وكذا أن ترى كذا وكذا هذا ليس واجبا علينا اتباعه لكن الواجب علينا اتباعه أن, أن نلتزم بما رويته لنا عن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم المحطة الخامسة الكفاية بالقرآن والسنة الكفاية القرآن والسنة فيهما كل احكام الشريعة الناس يقولون الدنيا متطورة والأحداث غير متناهية والنصوص توقفت في القرن السابع ولذلك نحن بحاجة إلى شيء آخر غير النصوص حتى زعم بعض الفقهاء عفى الله عنهم أن نصوص الكتاب والسنة لا تكفي عشر نعشار الشريعة وتدعى عشار الشريعة بالراي أنا أقول لهم قال ربنا عز وجل أو لم يكفهم يكفهم يعني استخدم العبارات هم قالوا ما كافية الله قالوا اولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أو يكفهم اليوم أكملت لكم دينكم. فالقول بان النصوص يوم نزلت هذه الآية كانت تعبيرا عن عشر الدين وأن تدع اشاره لم تاتي هو يزعم أن الدين لم يكتمل وهو يزعم عندئذ أن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم غير صحيحة يقول ربنا تعالى. وتعالى عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لكل شيء ويقول ربنا تبارك وتعالى وما فرطنا في الكتاب من شيء شيء نكره في سياق النفي ما فرطنا قبلها من الطبعيضية مما يدل على التاكيد في النفي كأن تقول ما في البيت من أحد قال الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء فالكفاية في القرآن والسنة الكفاية ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه ما من طائر يقلب جناحيه في الهواء الا واذكرنا رسول الله فيه بكرا يعني قال ما في طائر يقلب جناحي الاوى الا وذكر لنا رسول الله فيه حكمًا واليهود عندما نزلت اليوم اكملت لكم دينكم اليهود هؤلاء اليهود الذين استطاعوا أن الذين عبثوا في دينهم واستطاعوا أن يخرجوا من بني جلدتنا من يريد أن يعبد في ديننا يوم نزلت في كتابنا اليوم أكملت لكم دينكم قالوا لو نزلت في كتابنا لجعلنا يوم نزولها عيدا قال عندكم ايه في كتابكم لو نزلت في كتابنا لجعلنا يوم نزول عيدا قال عمر وما هي قالوا, قالوا الآية التي تقول اليوم أكملت لكم دينكم ولذلك أقول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو غير نسيان وما كان ربك نسيا فاقبلوا من الله عافيته بلايه بعض النظة أنه يقول كلام قال الله عنده ثلاثة حاجات في حاجات حلال وحاجات قريحة حرام وحاجات سكت شما سكت عنها الله قال الرسول قال له الحاجات السكت عنها الله يا الله ما نساها ما نسها وما كان ربك نسيا فاقبلوا من الله اسنه. عافيته ولذلك الحلال نوعين حلال منصوص عليه وحلال مسكوت عنه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هذا حلال منصوص عليه وحلال مسكوت عنه الزرافة المنجة جاءت في القرآن والسنة البرتكان القرافة الفسيخ الله ما كان عارف تحية اسمها منجة هو خلقها ونسيها وقبل أن يختم كتابه الأخير والطبع المنقح الأخير من السماء إلى أهل الأرض نسي ان يذكر كثيرا من مخلوقاته لا قال رسول الله وما سكت عنه فهو عفو قد عفا لكم عنه فاقبله من الله عافيه وما كان ربك نسيا لذلك المضره النصيه قلت اذا في موضوع ورد في اوضه لا يا حلال يا راجل يا حرام يا كن. موضوع ما ورد في اوضه طوال حلال أي موضوع لم يرد فيه نصة وحلال لما نيجي واحد يزعم أن النصوص لا تكفي يقول لك الموضوع ده ما فيه نص انت قلت الكتاب السنة فيه ما اي حاجة الموضوع ده ما فيه نص يبليه نص نقول له ما فيه نص عظم النص عليه نص بالعفو عنه نقول له عظم النص عليه بالكتاب والسنة هو نص بالعفو عنه لأنه الرسول قال وما سكت عنه فهو عفو فهذا نص في المسكوت عنكم هذا الحديث نص في المسكوت عنكم يقول الإمام ابن الخيم رحمه الله تعالى قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى, الى الله ونو قال ان شرطيا وشيء نكر في سياق الشرط تفيد العموم قال هل شيء النكره في سياق النفي تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين بقي وجله جليله وجليه وخفيه ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم تنازع فيه لم يكن كافيا ولم يكن لم يأمر ربنا بالرد إليه من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع قال لو في الكتاب والسنة ما في فضع أي نزاع ما كان الله قال لنا عند النزاع رد للكتاب والسنة قال هل يأمرنا ربنا؟ بالرد عند النزاع إلى من عند إلى من ليس عنده فصل النزاع هل ممكن الله يأمرنا بالرد عند النزاع إلى من ليس عنده فصل النزاع المحطة السادسة الإجتذاب بالمدرسة النصية مدرسة الوحد القائمة على الكتاب والسنة فقط فقط وجميع ما ذكره الوصوليون من مصادر التشريع في كتب اصول الفقه ارموها في سله المهملات في سلة المهملات من اجماع وقياس واستصحاب واستحسان ومصالح مرسله وعرف وشرع وهذه كل كل هذه اطاطيل الحق ما قال الله قال رسوله الحق ما قاله الله قال رسوله إن الرد للكتاب والسنة فقط والتحاكم إليهما وترك التحكم فيهما ليس واجبا من الواجبات فحسب بل هو ركن من أركان الإيمان هو ركن من أركان الإيمان من تردد أو تلكأ أو وجد في قلبه حرجا أو نازعته نفسه في قبول كلام الله فليعلم أنه ليس لأ من الإسلام نصيب قال ربنا عز وجل فلا وربك لا يؤمنون لا نافيه يؤمنون نفي لجنس الإيمان لا لكمال الايمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا لم يقل ربنا عز وجل أن يرد أمره أن يرفضوا أمره أن يجحدوا أمره أن يبدوا رايهم في أمره بل قال أن تكون لهم الخيرة ما هو ممكن أن نأدي الاختيار وبعد كده يختار كلام الله لكن الله قال لك اتلاءا لا تباعده الاختيار لأنه كعبد يتعامل مع الرب كسيد ليس له اصلا الاختيار مجرد الاختيار ليس له اصلا أن ينظر في كلام لا ليختاره أو لا يختاره ليس له ذلك لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى انما كان قول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا والالئك هم المفلحون هؤلاء هم المفلحون الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله استجابوا بغض النظر عما يحكم به الله ورسوله يعني هم استجابوا ودعوا قالوا نمشي لأرى الرسول على قضر يلاكم لأرى الرسول الله اللهم خذ منا ما شئت وعطنا ما شئت حرم علينا ما شئت وأمرنا بما شئت امنعنا مما شئت وشرئ لنا ما شئت ذهبوا إليه من باب التفوير فأورثوا التسليم لله علم وجل أورثوا التسليم لم يذهبوا لله ولهم شروط مسبقا لم يذهبوا لله ولهم مبادئ فوقة السورية هذا ما الله عندنا مبادئ فوقة السورية مجرع الله على باب التفويض ثم فليقضي ربنا بما يشاء أيها الأخوة أين هذا الدين من ثقافتنا الكلام الذي قعد أقول هذا من ثقافتنا من عاداتنا وتقاليدنا من سياستنا وحكمنا من قضاءنا وعلاقاتنا الخارجية من اختفاضنا من مشكلة من فتاوينا في الصلاة والصوم والحرض والنفاس فتاوينا في الصلاة والصوم والحرض والنفاس ما عندنا علاقة بالمدرسة النصية قائمه على الشرع المؤول لا شرع المنزل طيب هذه محطة أقول ما سمعتم ما استغفر الله لكم فاستغفروه انه غفور رحيم الحمد لله الواحد الوهاب العزي التوامل سيد السحاب ومنزل الكتاب وناصر اصحاب الصلاة والسلام على عبده التقيل واب وصحبه التقاتل أبرار ذوي الالب مظاهر التحكم في النصوص أنا أرجو منكم وأنا أذكر مظاهر التحكم في النصوص أنا وأنتم جميعنا ننظر لوجهنا في هذه المرات، فإن جونا من هذه المظاهر فنحن أهل النص والتسليم إن جونا عندما تسترتي أحدا في القناة والموسيقى حلالة أم حرام في النقاب واجب أم غير واجب في أي حكم شرعي في الديمقراطية والانتخابات في المشاركة في التصوير في ما عارف موالاة الكافرين في الدخول في المنظمات الدولية في اتفاقية في داو في معاملات مالية في المرابحة في الاقتراض من البنوك في زواج فتاة تريدها، في أي تعامل مع المرأة في مصابحتها في الخلوة بها في الاقتلاط بها عندما تستفتي أحدا أو تبحث أنت كعبد لله عن حكم من أحكاك أحكام الشريعة هل يعتريك مظهر من هذه المظاهر السبعة إذا اعتراك فاعلم أنك متحكم في النصوص غير متحكم إليها إذا اعتراك مظهر من هذه المظاهر فاعلم أنك متحكم في النصوص غير متحكم إليها أول رد النصوص إن خالفها أهل الثقاة كيف؟ يعني إذا إنت عن الفلك نصر بعدين سألت أربعين عالية الأربعين عالية اللي جدوا كلهم لا يقولون بهذا النص ولا يفتر بموجب سالت سألت علماء ومشايخ أن تثق فيهم وتطمئن إلى بيديهم وتثق في ورائهم وفي تدينهم ذهبت إليهم فسألتهم يا شيخ فلان ما حكم كذا وكذا قال لك حكم تارك الصلاة أنه إذا كان كسلان عاصي. وإذا كان جاحد كافر فقلت يا شيخ لكن الرسول قال من تركها فقد جحد قال لكن الأعمال ليست من الكبر والأعمال إلا بالاعتقاد بجلس النظر هذا التنظير المقاصدي القائم على التحكم في النص فقلت أنا لم أكون أفهم من هذا الشيخ هذا الشيخ أكيد كلامه صح ثم ذهبت فقلت بقول الشيخ وركنت قول رسول الله فعلم أنك متحكم في كلام رسول الله غير متحكم إليه رددت النصوص عندما يخالفها اهل الثقات عندك اهل الثقات عندك ها ايه دوله رايح نفسه في السوق يمشي السوق شيخ الشيخ فلان يشتري الموضوع ويكون موضوع هوكم غير الايه واه لكن الشيخ فلان يقول كلام بخلاف هذه الايه فيقوم يقول, يقول لي يا خالد قف مني يا اخي قال لك علق افرغه تطلع تطلع سالم <تصفيق> والما عنده شيخ شيخه شيخ الشيطان وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسليه بالله شب هذه العبودية هذه العبودية لغير الله عز وجل عشان كده عنها قال ربنا تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ارباب قال المحترين يسأل الربيع ابن الثالث الربيع ابن أنس كيف كانت الرموبية في بني إسرائيل قال كان الرجل من بني إسرائيل يرى الحرام وقت حرمه الله في التوراة ثم يرى علماء على خلاف ذلك فيقول والله ما كان لنا أن نسبق علماءنا ما من نسبق العلماء وإذا قلت أنت هذا من صلى الصلاة وهو يتابعه لأخبثان أو من صلى الصلاة وطعامه بين يديه فصلاته باطلة قالوا من سبقك بهذا من العلماء قلت سبقني محمد عليه الصلاة والسلام لان محمد عليه وقال هذا الكلام. لكن لا هم يريدون واسطة بينهم وبين محمد كما اتخذ المشركون الأوائل في في في, في توحيد التوجه واسطة بينهم وبين الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفا فإن الأمة كذلك اتخذت شركاء من دون الله في توحيد التلقي واسطة بينها وبين الله كما أن أولئك اشركوا في شرك التوجه هذا شرك في التلقي في توحيد التلقي ليست هنالك واسطه بيني وبين الله وأنا أتوجه إليه كما أنه ليس بيني وبين الله واسطة وأنا أتلقى منه إن كلام الله لا يمر بمحطه محطة يختم عنها ثم يمضي بل كلام الله يمضي حين يقول الله الله يحق الحق بموافقة العلماء يعني كلامه الله يحق الحق عندما يقول به العلماء لا قال الله يحق الحق بكلماته ومن أحسن من الله قيل ومن أحسن من الله حديثا الله نزله أحسن الحديث كتابا ثاليا تقشعر من جلود الذين يقشون ربهم ثم تريد قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن هذا القرآن نبيه. <تصفيق> الآية بيشنو ولكن نشوف العلماء قالوا جاهسون. نشوف العلماء. بعد ما الله يقول نشوف العلماء يقول يشمو. ما فيوش كأن نشوف العلماء. لما الناس يشوف العلماء يقول يتحكم في الآية. يقول لك لا الله كان قاصد كذا وما قاصد كذا كانوا من كانوا قاعدين معه كيف قلتوا كان قاصد وما قاصد عيسى عليه السلام يقول تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك عيسى كلمة من الله وروح منه لا يعلم ما في نفس الله كيف يعلم العلماء ما في نفس الله يقول لك الله عيسى عيسى يقول لك صح وجال كذا عيسى الله قال كذا لكن كان قاصد كذا والله يحكم والله جد لكن في لغه العرب أداة استدرات وتعقيد الله قال والله يحكم لا معقبة في حكمه أيها الإخوة إن دعوتي هذه ثورة قبل ثورة الربيع العربي هذه ثورة على الفخ المؤول ثورة على العقل المتجن ثورة على الشعوب المستعبدة لعلمائها قبل حكامها ورسائها هذه ثورة أمة لم تحرر من طاغوت العلماء وطاغوت سلاطين العلماء لا تتحرر من طاغوت السلاطين هذه تور حتى يقود الشرع المنزل يريده شرعا كما نزل على محمد كما نزل الكلام يقع محمد نص مدردي هنا أربعين تيلو. يطلع من الله المصبت عليه الصلاة وسلام يصلي أربعين كيلو بملحقاته بالملحقات يصلى لها الدينة أربعين كيلو وهذا الشرع المنزل حيثي هذا الشرع المنزل الذي أدعو إليه سيأتي سيأتي هذا الشرع المنزل يقول ربنا على يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يدخل الرجل السوق فيقول بئني يا مسلم بئني يا كافر تحيه المصطلحات الشرعية المصطلحات الشرعية تحيه تفضل تقول يا كافر على قلب بئني يا مرتزق ويا مسلم عليك الرددين كيلو بدع رز الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا عرف الحلال والحرام عز الإسلام لما الأم تعرف الحلال والحرام بالدليل من الكتاب والسنة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد الملك الجبري والملك العضوط قال تعودوا فيكم خلافة على نهاشنا أنه هو على النص على الشرع المنزل لجبالك مش على الشرع المؤول فانظر يا عبد الله هل إذا أرد عليك الحكم بالدليل من الكتاب والسمى ثم نظرت إلى من تسق فيه من العلماء وجدت في قلبك شيئا من الحرج أن تخالف زعماءك قادتك أو الذين يخالفونك عن الحكم الشرعي إذا وجدت نفسك كذلك فاعلم أنك متحكم في الأدلة غير متحاكم إليها المطأر الثاني رد النصوص إذا خالفها الأكثرون اكتبوا براءكم بس كده لا يخص الناس النازل كلهم غلط <تصفيق> في ناس بيقولوا كده لا انت منهم الله قال كده الرسول قال كده يقول لك الكلام نرجع دي ولا اسم يعني هل معقول العلماء دول كلهم قالوا الاجماع والقياس والاستحسان ولا كلهم غلط اهي كلهم غلط كلهم غلط ولا كرامه كلهم غلط وارفع بذلك راسا كلهم غلط واظلم بذلك نصا كلهم غلط فالنطق النصوص اذا خلفها الاكثرون يقول لك معقول دي كلهم. الله قال ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله الله أصلاً ما مدح الاكثريه الله قال وقليل من عبادية قليل عشان كده الجماعه انا قالوا إنهم لشرلمة قليلون لكن وإنهم لنا لغائضون غائضون لأنهم ينار أن يستعبد إنسان انسانا مثله أن يستعبد إنسان إنسان مثله في التلقي أو أن يستعبد إنسان انسانا مثله في التوجه هذا ومنهج الحرية في أبهى صورها يوم تتعرر من عبوديه اي كائد بدون الله نين الحرية هذه الحرية الأكثرية المطر الثالث رد النصوص إن لم يكن القول بها قديما يعني لو ذلك قال حكم شر حكم الشرع دي يديد لنج الحكم دي يديد لنج يريلنج عند الناس حسنا ما جارين دي قلت كان من زمان نقول بالكلام ده حصل ايه تغلطنا من زمان بنقول بهذا الكلام اذا كده المشرقين قالوا للرسول قالوا ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق قالوا ده بس الى من زمان اتي يقول لن انت الليله رد النصوص لان القول بها لم يكن شنو لم يكن قديما حكم شرعي ظهر لك دليل تقول يا أخي الناس من زمان قائمين عن الكلام ده أنا ما أغير القصة به رابعا رد النصوص إذا خالفت المصلحة رد النصوصي إذا خالفت شنو؟ المصلحة يا أخواتنا المشركين بتاع المكة ايه؟ لما النصوصي فتح مكة كانوا حديث عادي بالإسلام ولا ما حديث عادي بالإسلام؟ كانوا مسلمين جداد لا ما جداد مسلمين جداد والدولة الإسلامية دوبة دخلت بلدهم طيب هذا الرسول الترج معهم في التشريع لا قال الله طوالج قال للمسلمين الجداد ديه الجداد يا دوبو نأسه ولو مسبوع. قال لهم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله قال لهم المشركين دال نجس ما يدخل المسجد الحرام إن خفتم الفقر الله يبنيكم من شلومي فقر من من من غناه زي حتى يقول لك الاسلاميين ده لو وصلوا حيمنعوا السياحة السياحة دي بتدخل اثنين مليار مليون دولار حيمنعوا السياحة نحن بنقول لكم إنما السياح نجس فلا يغربوا البلدانكم بعد عامكم هذا فين خيبتم عيلة فسوف فيبنيكم الله من فضله ها السياح هالنجس لا يغربوا شواطيعكم ولا منتجاتكم بعد عامه هذا وإن خذت الفقر سيغنيكم الله عز وجل بفضله، ففي ناس إذا دام النص خالف المصلحة يقول لك النص لو عملنا حيسأل فقر في الاقتصاد، النص لو عملنا حنفقد موارد للدولة فإذا خالف فالنص المصلحة تحكموا في شن تحكموا في النص المظهر الخامس رد النصوص ان اتبعها الضعفاء وخالفها الاقوياء لولو المثقفين والمفكرين والدكاتره والبروفيسرات وخريجي كليات علوم اصول الدين ومدراء الجامعات يعني الناس العليه القوم الكبرى ديالهم والمثقفين ديال يخالفون هذا الرايس ما نراك الا اتبعك الذين هم ارذل ودبابئ الرج قام نوح قال له نوح انت الناس المسطحين الناس اللي لكن يا نوح كان دينك بكى صح كان تبعوك المثقفين ليه تبعوك الناس المسطحين والناس ما عندهم فهم لا عندهم اي حاجه فالنصوص يعرضوها على على الناس المثقفين فاذا المثقفين قالوا النصوص يقول احنا بنقاصا من دمهم ما ذاتهم المثقفين ديال ديال الفهم داتهم ومعنا بقافهم مما ونحن ديال الله يخوانا هذه المظاهر في التحكم في النصول الله ذكرها في القرآن ما نراك إلا تبعك الذين هم اراذلنا بادئ إرضائي يعني رأيهم صحي المظهر السادس من مظاهر رد النصوص رد الأحكام الشرعية إذا لم تجرم يعني يقول لك ما في المشكلة خلاص الحكم الشرعي لنا عبا لكن كدونا نشوفه كان ما شهد نسويه كان ما شهد نهجه يعني نعمل الحكم الشرعي ده بعدين نشوف النتيجة بتاعته. كان النتيجة جاء كويسة نغضي الحكم الشرعي عنده عندما يمضون هل لأنهم عديد لله وللأمهن الله خدم جاب لهم حيا فانت صلحتهم لأنه إلا قصة جاء بضعاتهم يعني النص يقبل لا يقبل شنو يقبل التجريب ولا قال متجربوها الاقتصاد الاسلامي ده تم تجريبه وبليت فما نفع الان الدول الرأسماليه والربويه دي اكثر دول متطوره ومع قاعدين شاب متطوره متطوره لا من الله لفت في حلقها الربا خنقها وبعد ما احنا قايلين الناس كابرين يقول لك لا ده ماشي عن النظام الربوي ده بس عشان لكن ما يصح النظام الربوي نظام الربوي ده ما بيوشل كذبوا الله الله قال احل الله البيع وحرمه قال يمحق الله الربا ويبه الصدقات يمحق يمحق شين البركه طيب السابع والأخير رضوا النصوص إذا خالفت المألوف إذا خالفت العادة وخالفت أعراف الناس أيها الإخوة الكرام هذه بعض بعض مظاهر التحكم في نصوص الكتاب والسنة والصحيح أيها الإخوة التحكم إلى نصوص الكتاب والسنة على وجه الإذعان والتسليم لها لا التحكم فيها أقول ما سمعتم واستغفر الله ولكم فاستغفروه إنهم أفور رحيم اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صهر يا عزيز يا جليل يا كبير يا متعال اللهم إنازلك بالسوايك على عرشك ونزولك إلى سمائك الدنيا اللهم إنازلك بقولك كن يا من تقول لشيءكم فيكون اللهم إنازلك بخلتك لابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأزلك الله بتكليمك لموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأزلك الله بربك لابريسيوس وعيسى عليهما الصلاة والسلام اللهم ارحم أمة محمد عليه الصلاة والسلام اللهم ألف بين قلوب أمة محمد عليه الصلاة والسلام اللهم وحص أمة محمد عليه الصلاه والسلام اللهم مصلح قلوبنا وذكيها. اللهم اصلح قلوبنا وطيرها وزكها اللهم ارض عنا وزدنا علما وفقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين اللهم من ارادنا ودين محمد بخير فاجل الخير على يديه ومن ارادنا ودين محمد بشر فاجعل الدائره عليه اللهم اعداءك اعداء الدين اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيها المنكر اللهم يا ذا الكرم والجود يا ذا النعمة والسودة اللهم نصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم نصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم سدد رميهم وشف مريضهم وداوي جريحهم وآوي طريدهم وفك أسيرهم وانصر مقاتلهم اللهم إنهم بقية من هذا الخير ما هضوا يزودون عن دينك وعن دين نبيك اللهم فقل لهم ولا تكن عليهم اللهم اصرب عنهم أعيد ونيران العدو يا كريم اللهم اصرب عنهم أعين ونيران العدو يا كريم اللهم اصرف عنهم اعين ونيران العدو يا كريم اللهم اصرف عنهم أعين ونيران العدو يا كريم اللهم هذا السؤال ومنك العطاء وهذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الرجاء وعليك التكلام أسألك بسمعك الذي تسمع به دعاءنا وأسألك ببصرك الذي تبصر به مكاننا وأسألك بوعدك من دعاك بالإجابة ها نحن ذا ندعوك يا حي يا فريد يا من تستحي ان ترد يدا عبد الرجعتاء اليك صفرا اللهم لا ترد اكفنا المرفوعة إليك صفرا اللهم لا ترد اكفنا المرفوعة اليك صفرا اللهم لا ترد اكفنا المرفوعة, المرفوعة اليك صفرا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وقوموا الى صلاتكم ارحمكم الله